حصريا على شبكة ملامح ماني من الليل مش الدهر ينسى لا ني من اللي يعشروا كل مصالح ني من اللي لا بغشي حياك انا من اللي يبغى لمنص لا حانتك دنياك والكل خلاك خلاك تلقى محبا واقفا عند بابك قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح